وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الويون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون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 افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون